Haarom عليك ازاي تامله تاني بعد اللي انت قلبي مادام ظالمني ويتلاني يا ريتنا ننسى ليه فاكره لسه ده حبيبنا خاين وما لهش غنا من له تاني بعد العالم فيك <تصفيق> بعدنا عنه وأسى. زين <zien> EN راح ايه هتبكي في يوم ما تقول لي ايه هتبكي في يوم